دمع مو ما ينبع والعيون بيار دمع مو ما ينبع والعيون بيار جمرتلها بالعين الدرب والده يعني الدمع من قد الحرارة يصير سيف بكل مسير يطبر بخده عطاشت حيط هالرضعان كانها خيام بيه النار سكنه شلون تخمدها عازت ماي يحي ذبلانات شافت غير جربت عمها ما بحفور الشفايف عثرت الكلمات وفهم عباس سكنه كان مقصدي تعنى المشرع عقب الدمع ما على عيون الأطفال وصار مروده مضت ساعات كثرة وما أرجع عباس مضت ساعات كثرة وما أرجع عباس تعرف اسكينة بالميدان والده ورقيق بالها صغيرة وخذاها الشير صفت بالحزن والهم محد بقدم بعبرة حاضنا وترافقا قلبي صار المشرع العباس ماهدي بعبرة حاضنا وترافقا قلبي صار المشرع العباس ماهدي ما دامت تشوف الروس عده جناح يعني من الرقاب و طارده لكن ما ارتاحك من هدى الميدان ستشينة الصبر عباس مبرده طاحا بالدرب وتمردن بالآه بتشفو فالقمر من طاح مرده عمتهن عمتهن محنة بهيئة الحوراء زيانة بتمسح الدمعات وتعدها عمتهن محنة بهيئة الحوراء زيانة بتمسح الدمعات وتعدها نجرح سيان للخيمة بهذاك الصوت شاف الحالة بسعد وانا يسعدها ما بين حزن بين شجاعة وزود زيانة بخوه يسكن شبيه ويشعدها قد حرقة تعلي من عصره والزهراء حرقة بقلب زيانة ببانت عم سيف أبوهن عمهن سيف أبوهن حشمن وراح سكن بما يعمه البطل واعده إجا روح على شف الكافل أدرشلون سكنة حشم العباس ويرده إجا روح على شف الكافل أدرشلون سكنة حشم العباس ويرده مثل الجام قلبه ودمع سكن ارماح انكسر قلبه يا زينب رايح انشده صدت لبشت وبدمع ناشفشان قالت عمي سكتت والخجل حده صدت لبشت وبدمع ناشفشان قالت عمي سكتت والخجل حده خذان الخوف مو يتاخر العباس مو عادته اللي يقفل يرفض الطلبه اشتد العطش بيا وما اريد الماي شفت عمي يعطش موش للجربه شفت عمي يعطش موش للجرب الشعر احمد عبد الناصر الهندسه الصوتيه محمد محمد الحسيناوي